نواصل السامون طويلة خلوا المنابر للسيوف قليلا نواصل السامون طويلة خلوا المنابر للسيوف قليلا صغنا الادله تقصى فله فما اغنت عن الحق الصراحه فتيله عن الحق الصراحه فتيله من يستدل على الحق فلن يراه لن يرى مثل المسام على الحق دليلا من صمة الآذان لم تسمع سوى قصف المدافع منطقا ماقولا قصف المدافع منطقا ماقولا قلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر لسيء في قليلا كلنا واصغى السامعون طويلا خلوا المنابر لسيء في قليلا زقنا الأدلة لتكالصباح لهم فما أغنت عن الحق الصراح بتيلا أغنت عن الحق الصراح بتيلا لغة الخصوم من الرجوم حروفها فليقرأ الخصوم من الرجوم حروفها, حروفها فليقروا منها الغلت بسولا لما أبوا أن يفهموا إلا بها رحنا نوتلها لهم ترتيلا رحنا نوتلها لهم ترتيلا قلنا وأصلا السامعون طويلا خلوا المنابر للسلط قليلا قلنا وأصلا السامعون طويلا المنابر للسيف قليلا سقم الذي تقى الصباح له فما ظنت عن الحق صاحبتيلا ظنت عن الحق صاحبتيلا ادت رسالتها المنابر وانبرا وانبرا حد السلاح بدوره لقولا ادت رسالتها المنابر وانبرا, وانبرا حد السلاح بدوره لقولا ولا بحثت عن السلام فلم ارى ترىقه الدنيى السلام كفيلا ترىقه الدنيى السلام كفيلا قلنا واصوا السامعون قويللا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا واصوا السامعون قويللا خلوا المنابر للسيوف قليلا سخن الذي تقتصب علهم فما عن الحق الصراحه عن الحق الصراحه فتيلا قلنا واصفا طويلا هل المنابر